وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بالنسبة لروايات الرهن والتي دلت على التهاتر القهري بين الرهن والدين وأن أحدهما يعطي للآخر الفاصل قيل أن هذا دليل على قيمية القيميات فما معنى التخاطر قلنا اولا أن هذه الروايات لو دلت على شيء فإنما تدل على أن جميع الأمور قيمية في حين أن هذا ليس هو ما يقوله الأصحاب الأصحاب قسموا الأمور إلى قسمين قيمية ومثلية وأعطوا لكل, لكل قسم حكمة ورأوا أن حكم المثلي يختلف عن حكم القيمية بينما العين المرهونة هم معلمشين العين المرهونة كثيرا ما تكون من المثليات وليس دائماً مع القيميات هذا أولاً وثانياً أنه أصلاً هذه الروايات بعيدة عن بحثنا ولا علاقة لها ببحثنا وذلك لان تقابل بين الرهن والدين مفروض من قبل الطرفين وهو تقابل عقلائي ومنضى شرعا حتى بغض النظر عن هذه الروايات لولا هذه الروايات يكفي في أمضائها عدم الرد منضى شرعا فالتهاتر هنا قهري ولا بد منه سواء أعملنا بنظام القيميات والمثليات أو لم نؤمن هذا ما قلنا ومن الطريف ما هو وارد في كتاب السيد الإمام رحمه الله في كتاب السيد الإمام وارد أنه هذه الروايات دليل على أن كل الأمور قيميه أصلا مثل ما قدنا حتى الذي له مثل كثير قيمي بدليل هذه الروايات لأن هذه الروايات فرضت التهاتر بين الرهن وبين وال... العين المرهونة والدين وما أكثر أن, يكون... أن تكون العين المرهونة مثلي إذن ما عدنا مثلي وقيمي كل شيء طبعا هذا الكلام هو ما يمكن به لانه شبه ضروره فقهيه قائمه على خلاف هذا الكلام وهو رحمه الله ايضا لم يفتبي وشرح انه نحن لا نفتي بهذا اذا ماذا نفعل يقول نقيد الإطلاقات بالضرورة الفقهية ينقل مسألة الضرورة الفقهية والإجماعات وينقل عن صاحب الجواهر أن صاحب الجواهر قال هذا من ورحات الفقه من مسلمات الفقه أن المثل يضمن بالمثل كذلك يقول من ما اعت الجامع المقاصد او غيره ايا نقول لانه قايل لا احد خالف الا يقول والظاهر هذا أبارث سيد الإمام رحمه الله والظاهر أن المثلية الذي وجد مثله خارج عنها كأنما مثلا يؤمن بالتخصيص وأنا لا أعلم أن هذه الإطلاقات هل هي قابلة للتخصيص الإطلاقات اللي جعلت المقابلة بين العين المرهونة وال دين والعين المرهونة كما قلنا ما أكثر أن تكون مثلية ما أكثر أن تكون مثلية خو نعم صح هم يمكن أن تكون قيمية هم ما أكثر أن تكون قيمية وما أكثر أن تكون مثلية هل هذه الإطلالات تقبل التفسير ما على كل حديث السير الإمام رحمه الله بعد أن ثبت إطلاق هذه الروايات، آمن بالتحصيص والتحصيص يقول عبارة الشيخ الإمام يقول الظاهر أن المثلي الذي وجد مثله خارج خارج عن هذا خارج عن هذه الإطلاقات ويكون ضمانه بالمثل كما ادعي الإجماع عليه، وقال صاحب الجواهر هذا كل الكلام. كلام صاحب سيد الإمام. قال صاحب الجواهر أنه من تطغيات الفiq وعن غاية المراد إطباق الأصحاب على ضمان المثل المثلي. وعن مرة أخرى عن غاية المراد أسا أنا ما أريالونك أني غلط في الشمس صاح صغير مارتين أكو وعن غاية المراد ما أدري. اطبق اظن انه الكلمة الاول زيادة عندي وعن غاية المراد اطبق الاصحاب وعن غاية المراد اطبق الاصحاب على ضمان المثل بالمثل على ضمان المثل بالمثل الا ما يظهر من ابن الجنيد وقد أول كلامه ايضا ابن الجنيد الذي يظهر منه سلاف ذلك هم أول كلامه فشيء مسلم في الفقه أن المثل بالمثل بعد ذلك يقول سيد الإمام رحمه الله يقول وكيف كان فلا دليل على خروج مطلق المثل بل الخارج ما هو موجود مثله للمتعذر ولا نادر الوجود يقول إن كان المثلي سعذر مثله لا ذاك الداخل في إطلاق هذه الرواية وإن كان مثله نادر الوجود هم داخل في إطلاق هذه الرواية أما حينما يكونوا مثله كثير الوجود نخرجه من هذه الإطلاقات بحكم هذا هذا الضرورة الفقهية هذا كلام سيد الإمام رضا الله تعالى علي. أنا أقول بقطع النظر عن مسألة استبعاد هكذا تقيد في حين أن الرهن ارتهان أين مثلي له أمثال كثيرة شيء مألوف ومتعارف على كل حال أقول اساسا هناك خطأ صاير في فهم معنى الروايات ومعنى الروايات ما شرحناها امس اصلا لا توجد لهذه الروايات هكذا دلالة حتى نفكر في تقييدها ونقول أنها قيدت الفضو بالضروة الفقهية هل ما لما قلنا من أن التقابل بين الرهن والدين وأن كل منهما في مقابل الآخر، وأن كل منهما مضمون بالآخر. هذا أصلاً أساس الرهن قائم على هذا الوثيقة. الرهن معناه. وهذا ما توافق عليه الطرفان، وهذا ما نفذ شرعاً. وحتى بقطع نظر عن هذه الروايات هذا منفذ شرعاً. لأنه هذا هو الفهم العرفي لباب الران وعلى الأقل رابع موارد فالصحف أن هذا الباب اصلا باب الران خارج جمعا بحتنا خوب. بقية قبل ما ندخل فيه في بحث صحفة أبي ولاد، لا أعتبر أن بحث صحفة أبي ولاد مفصل مفصل. أنا أقولها الروايات الجزئية المختصر خل نكتبها، بعدين نروح على روايات صحفة أبي ولاد اللي أمس طرحناها نؤجلها، فال. خل... ننتهي من الروايات مختصات الحديث بعد ذلك ننتقل إلى بحث صفوفة أبي ولاد رواية البختي المغتلم هذا روايتان وردة في البختي المغتلم البختي يقولون كان هناك أنا الآن ما أتشل كالوقت كان هناك نوع من الإبل يسمى بالإبل الخراساني روايتان في الإبل البختي إحدهما صحيحه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال السؤال عن بختي اغتلم اغتلم يعني هاجم بصد بعضهم يقول يعني ينقل عن ال... عن القاموس المحيط أنا ما راجعت القاموس بس رأيت أنه تحت أسطح هذا المحقق ناقل عن القاموس المحيط أن هذا الحيوان أحيانا شد حينما تثور عند الشهوة الجنسية يهيج يصير عندها فالتها يجب بعد يخرج عين النهار ويطلع يقتل بشيء ماذا حدث على كل حاله سئل عن بختي اختلم يعني هاج فخرج من الدار فقتل رجلا هو في حاله الهجره هاجر قتل الرجل فجاء اخو الرجل فضرب الفحل هذا الرجل المقتول اخوه تادم من هذا البختي اتيه واراد ان ينتقم من هذا الفحل المسكين اللي لا تكليف عنده لا فهم عنده لا شغله ففرم الفحل بالسيف فقال خب قال الحكم شنو الامام يقول صاحب البخت ضامن للديه البخت هاج وقتل فكر الرجل خب صاحب البخت يضمن الديه وتق وتقتص ثمن مختيه المفروض أن يكون يقتص أنا كاتب ويقتص ويقتصر يعني اشتباك المسائل بحسب طبعة اهل البيت يصير المجلد 29 باب 18 من موجبات الضمان من كتاب الديات الرواية الأولى صفحة 250 قال صاحب البختي ضامن للدية ويقتص أو يقتص ثمن بختيه الشاهد هذا يقتص ثمن بختيه هو البختي الإبل بمعادة يعتبر الإبل من البنيات وهذا حكمان يقول يقول يقتصر ثمن بختين يعني آخر قيمة إذا هذا دليل على أن قيمة تضمن بقيمة وأيضا صحيحه علي بن جعفر الرواية الرابعة من نفس الباب علي بن جعفر في كتابه في عن أخيه مسمى جعفر عليه السلام قال سألته عن بختي مغتلا قتل رجلا فقام أخ المقتول فعقر البختي وقتله ما حاله قال عليه السلام على صاحب البختي دية المقتول ولصاحب البختي ثمنه على الذي بقر بختيه على الذي عقر, عقر بختيه يأخذ ثمنه فالبخطي قيم بلا شك وهذا يا أخو الثمن إذن يبدو أن القيميات مضمونة بالقيمة هاتان الروايتان ظهر جوابهما مما تحدثنا به في عدة روايات من الروايات الماضية وهي أن هذا الثمن هنا حتما ثمن مشخص معين ليس جامع الثمن وهذا الثمن المشخص المعين يحتمل أن يكون انطباقه لم نقل بأنه ينصرث على الأقل يحتمل انطباقه على ثمن يوم الأداء ولا شك أن الضمان في يوم الأداء بالثمن خمت ما عندما وجد المثل فلا شك أنه في يوم الأداء حتى لو قلنا نحن قلنا شرحنا في الأيام السابقة أن ضمان ثماني يوم الأداء لا ينافي فكرة أن يكون كل شيء مثلي لأنه اذا كان كل شيء مثلي حتى الذي لا مثله معناه أنه اذا المثل يبقى خدمة إلى يوم الأداء فيوم الأداء طبيعي ينتقل إلى ثماني يوم الأداء فهذا لا ينافي فرقية أن كل شيء يمثل خب السادس صحيحة أبي ولاد هذا نؤجله وإن كان عنوناها أمس بل رواية أبي الورد محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب عن علي بن رعاب عن أبي الورد قال سألت أبا جحفر عليه السلام عن رجل قتل عبدا خطأا قال عليه قيمته فهذا يتمسك بي على قيمية القيمية لأن العبد عادة يعتبر قيمي يقول عليه قيمته هنا قد يقال أنه إن كان ينصرف هم هذا قيمه معينة موجوع مع القيمة لكنه قد يقال إن كان ينصرف فهذا منصرف إلى قيمة يوم القاتل لأنه بمجرد أن يقتل تأتي في ذمتي القيمة يعني قيمة يوم القاتل فهذا شاهد على قيمة القيميات هذا مثلا قد لا يمكن صرفه إلى قيمتهم الأداء فهذا دليل على قيمة القيميات ولكن الذي يخرب هذه الدلالة ذيل الرواية حيث يقول ولا يجاوز بقيمته أشفت آلاف درهم يعني القيمه لا تصير أكثر من عشرة ألاف درهم فإن كان هذا العبد قيمته لعشة ألف درهم لا يعطي أكثر من عشرة ألاف درهم هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن هذه هذه القيمة تعطى بعنوان بية مو بعنوان أن قيميات تضمن بالقيمة تعطى بعنوان دية وبما أن دية الحر عشرة ألاف درهم يقول يقول هذا العبد لا يجاوز بقيمته عشرة ألاف درهم فلو كانت قيمته أكثر من عشرة ألاف درهم يعطى بعد كمان أكثر من دية الحر ممكن أن يعطى في العبد أكثر من دية الحر هذا معنى الغبار فإذا خرج يعني صار هنا قول دية أو قول مطعم ظن مطعم بفكرة الديه فصار مرتبط بحكم الديه الديه فلوس الديه مو مو مثل الديه فلوس فكيف نستفيد من هذه الرواية أنه بما أن العتق قيمي لهذا قال عليه قيمته كيف نستفيد ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قلت ومن يقومه وهو ميت يسأل الراوي يقول هذا مات هذا عبد كيف يستطيعون أن يقوموا الجثة يودوها الى السوق يقوموا مثال لو حينما كان حيا يقوم باعتبار صفات العبد خصوصيات العبد تحكي عن قيمة العبد لكن الميت ميت ويقومه بعض خصفاته وخصصياته كلها راحت ومن يقوم؟ ومن يقومه وهو ميت قال الإمام يجيب إن كان لمولاه الشهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا شوفوا قيمته يوم القتل يعني هذا بعد من كان محمل على المحمل اللي حملناه الرواهات السابقة وهو يوم العداء قال إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله يأخذ من القتل وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه القاتل خليدي يشهد خلي يحلف إذا هذا ما عنده شهود القاتل يحلف يشهد بالله ما له قيمة أكثر مما قومته يقيم بقيمة ويقول أنا أشهد بالله وأحلف بالله أنه ما له قيمة أكثر من هذا فإن أبى أن يحلف القاتل قال لا أنا ما أحفظ أشهدني قيمة أشهد ورد اليمين على على المولى فان حلف المولى عقب ما حلف عليه اذا حلف المولى على قيمه النقض ولا يجاوز هم يؤكد ولا يجاز عشرة آلاف خب بعد دليل الرواية هذا خرج عن بحثنا يقول قال وإن كان العبد مؤمنا فقتله أغرم قيمته وأعتقر أبا وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا وتاب إلى الله هذا باعتبار كفارة قتل المؤمن هذا خرج عن بحثنا هذه الرواية وهناك روايات تشهد وتوضح ما قلنا يعني هو ما نحتاج إلى شغل. رواية أخرى تشهد وتوضح هذه الرواية واضفة لأنه حينما قال لا يتجعل بقيمة عشية تعرف واضح أن هذا القيمة هي دية أو على الأقل مطعمة بالدية فخارج عنها فيها ومع ذلك أنا ذاكرة أهنانة نشير إلى روايات بعنوان عنوانها أكثر صراحه في مسألة النظر إلى الديه أنا نسيت أقول قبل ما أدخل في ذلك الرواية اتفقنا هذه الرواية ضعيفة السند بأبل ورد أبل ورد ما ثبت وثاخته فحتى لو تمت دلالتها من ناحية السند ساقط وأما الروايات التي اشير إليها باب سبعة من ديات النفس بالي الرواية الوحيدة في الباب يعني فات الرواية الرواية الوحيدة في الباب باب سبعة من ديات النفس بحسب طبعة آل البيت يصير مجلد 29 صفحة مئتين وستة، يا صفحه صفحة مئتين وثمانية ومئتين وتسعة. رباي واحد في الباب دعكم هذا مال رباني، خب تستطيعون أن تخرجوه من هذا باب سبع منديات النفس الرواية الوحيدة في الباب، فمن هناك يمكنكم أن تستخرجوا. وأقول الشاهد على أن المسألة مسألة أدبية. او على الاقل مطعقمه لفكره الدين الشاهد على ذلك روايات الباب السادس من ديات النفس محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشحر عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بسخ السنة الطاب عن أحدهما لا يقتل, لا يقتل حر بعبد الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا خهادة تعزير يضربه ليش قتلت خهادة عزيف ويغرم ثمنه بية العابد يغرم ثمنه هذا بعنوان دية العبد يعني بعنوان دية يغرم هذا صريح فغبث التهديب جا جاي يغرم ثمن العبد ما بكلمة دية العبد يغرم ثمن العبد لكن في الكافي والاستبصار وارد بعنوان دية العبد وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله قال دية العبد قيمته فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يجاوز به دية الفر هذا واضح أنه النظر المسألة دية ولا يجوز به دية الخر أيضا الرواية الثالثة وقد أعرف كل الرواية شوفوا بعد إن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال لا يجاوز بقيمته دية الأحرار هذا واضح عنه مسألة دية داخل في الفسار الرواية الرابعة دية المملوك ثمنه خب هذا واضح أن هذا ثمنه بعنوان دية يعطى الرواية الخامسة لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية الحر طبعاً أنا حذفت الروايات ترأت فقط هالكلام اللي واضح أنه تنظر إلى مسألة القيمة بأخبار انكم تستطيعوا أن تطالعوا الروايات في الوسائل وعليه فنحن انتهينا من كل الروايات التي يستدل بها على قيمية القيميات ولم يسلم منها شيء لم يبق إلا صحيحه أبي ولاد وصحيحة أبي ولاد نحن في بحثنا السابق قبل التغطيل قراناها بمناسبة وعدة الخراج بالضمان لأن أبا حنيفة استدل بالطاقة الخراج بالضمان ورأيت شيء طريف من صاحب الوسائل رحمه الله باعتبار أنه ما يؤمن ما يؤمن بأصالة البراء وصحاب الوسائل باعتباري أخباري ما يؤمن بأصالة البراء إهنا نراد يضرب بسمار على ال... عليكم أنتم الصليين فقال هذا أبو حنيفه اهنان ما ضمنه يريد أن يستدل بأصعاد البرهات فديتشحاتي الصادر من الشيخ الحر رحمه الله بينما أنا موضح هناك انه لا ضده يتمسك رقاعدة الخراج ما مع علاقه بأصعاد البرهات قال كل حالي صادر بعنوان اللطيفه من ذكرته هذا ال... هذه الرواية نبحثها إن شاء الله غدا بحوله وقوته